وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم, زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّ كَلَّتُنَا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى أهله إني آنستنا نارا آتيكم ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير, على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود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 او لا أو او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 قال سننظر أصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد والأمر إليك, والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه أفسدوها, افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه له وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون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 انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا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 من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماوات وأنزل لكم من السماوات فأنبتنا فأنبتنا به حدائق قذت ما كان لكم. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل, خلالها أنهارا وجعل لها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 ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَافُهُمَ الَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إِن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إِلَّا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا واباؤنا ائنا, أئنا لمخرجون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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ففزع مَن فِي السَّمَاوَاتِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا